السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد فحياكم الله جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا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 بقية سورة القصص ومواقف سيدنا موسى عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام وكنا قد وصلنا إلى الآية 22 اللي فيها قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجهت تلقاء مدينا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينا وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما قالتا قالت نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إنا لما أنزلت إلينا من خير فقير ان شاء الله هنبدا بتصور واقعي عن الايه ولما توجهت لقاء مدين عشان نفهم يعني ايه توجهت لقاء مدين هنفهم ان لفظ توجه من الوجه وهو صرف الوجه توجه اي صرف وجهه صرف وجهه يعني هو خرج من المدينه وعند خروجه من المدينه يعني كان في حيرة من أمره إلى أين يذهب بعد خروجه من المدينة فقابل طرقات عدة يعني كثير من الطرق فأخذ يبحث يمنة ويسرى إلى أين نتجل فقدرا صرف وجه وجه موسى عليه الصلاة والسلام تلقاء مدين تلقاء مدين يعني ما يقابل جانب مدين يعني نظر في الجهة التي تقابل مدين فلما تبين أن هذه هي مدينه كأنه اراد ان يستعلم من الحق سبحانه وتعالى إن كان هذا الطريق هو الخير أم لا فهو في حيرة من أمره وصرف وجهه تجاه ما يقابل جانب مدين أي مفكرا هل يذهب الى هناك ويعزم على ذلك ام يغير هذه الوجهة فكان في حيرة من امره فدمعنا ولما توجه تلقاء مدين يعني حين صرف وجهه تلقاء مدين طبعا اهتمام الحق سبحانه وتعالى بذكر هذه التفصيلة يعني يعطي بعد اعمق شوية في شرح القصة يعني كأنه بيعرفك على التصرف الطبيعي البديهي اللي ممكن أي إنسان يقع فيه عند خروجه من مكان قاصدا مكانا آخر ليحتمي به أو لي يعني يبعد عن أي مصدر من مصادر الخطر فهو بالطبيعي جدا أنه هو يتأمل في الموقف اللي هو فيه ينظر يمنة ويسرى يحاول أن يبحث عن مخرج يحاول ان يهتدي الى طريق تكون فيه العاقبة الحسنة فده يعني وصف طبيعي جدا لانسان فيه من البشرية ما فيه وهيترتب عليه امر هم جدا اللي هو الذكر ربي صفحة وطعانا في قوله قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل زي ما هنشرح ان شاء الله الان في الواقع ان مدين هي اسم لمدينة ويقول العلماء انها سميت على اسم مدينة ابن ابراهيم عليه السلام مدينة ابن ابراهيم عليه السلام ولم تكن هذه المدينة في سلطان فرعون يعني هذه المدينة كانت بعيدة تماما عن سلطان فرعون اي ليس لفرعون اي سلطان عليها او حق وبالتالي هي يعني تشكل مخرجا امنا لموسى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العصيب الذي هو فيه تلقاء ولما توجه قلنا من الوجه اي صرف الوجه ولما الحقيقه لما يعني فيها معنى الشرطيه وهي بتعتبر كظرف زمان بمعنى حين اي حين توجهت تلقاء مدين طيب كلمة تلقاء حد متصور تلقاء دي ممكن تعرب ايه فلما توجهت تلقاء مدين تلقاء مدين لا يعني تلقاء يعني في اتجاه يعني في اتجاه اي في الجهة المقابلة لمدين لا ليست حالا هي هي تعتبر ظرف مكان يعني تلقاء اذا وجهت تلقاء في اي مكان فاعلم انها ظرف مكان اي هي اشارة للظرفية المكانية في الجملة اللي انت بسبب التعامل معها يبقى تلقاء ظرف مكان يبقى انت عندك زرفين مهمين جدا احاطوا بالجملة دي او بالمقطع ده اللي هو لما وتلقاء يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا تصرف سيدنا موسى مقترن بزمان ومقترن ايضا بمكان فده يضيف بعض ايضا اوضح لهذا الوصف يبقى الوصف كده تقريبا تقريبا وصف يكاد يكون مجتمل للحالة اللي كان فيها سيدنا موسى عند خروجه من المدينة التي كان فيها يبقى هو خرج حائرا صارفا وجهه في اي اتجاه فقدرا صدف هذا الصرف الجهة المقابلة لمدين فنظر اليها ولا يعلم هل يعزم على الذهاب اليها ام يذهب الى مكان اخر وهو لا يدري طبيعي في الحالة دي في حالة الحيرة دي انه يعمل ايه يعني اي انسان مننا في هذا الموقف إيه والوحده ايه الشيء اللي ممكن يعمله في الحالة دي ايه التصرف اللي ممكن يتصرفه في الحالة دي اللي هو تصرفه في موسى عليه الصلاة والسلام لانه كأنه لما كان في هذه الحيرة ويفكر وقبل العزم في اي شيء ايه نعم نعم تماما قبل العزم في أي شيء مش عارف يقرر مش عارف ياخد قرار مش عارف يوصل لمعنى ف هي الجملة على بعضها في محل نصب المفعول لكن هي تلقاء على الظرفية لكن الجملة على بعضها في محل نصب مفعول يتوجه نعم فهو سيدنا موسى لأنا لا هلفت نظرك لحكا مهمة جدا هي في شرعينا سبتة اللي هو في موقف الحيرة والاختيار علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء هم جدا جدا جدا في هذا الموقف حد عارفه هو ايه الاستخارة الله يفتح عليك الاستخارة نعم فأنت لو تأملت الموقف تجد ان الموقف ده وكلام سيدنا موسى هو بالضبط ما يشير لتلك الاستخار وكان في تلاقي بين الشرائع وبعضها يعني كان في شريعة موسى ما ثبت الدليل به عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه في الموقف الذي يخير فيه الإنسان فلا بد له من صلاة الاستخار لأن ورد عن الصحابة أنهم قالوا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخار في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة حتى لو انقطع شسع النعل للإنسان يعني وإن انقطع شسع النعل فإن الإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى فيه أن يصلحه أو لا ففي هذه الحيرة وفي هذا التردد وفي موقف الاختيار لجأ موسى عليه الصلاة والسلام للأمر الشرعي الذي قدره الله سبحانه وتعالى في كل الملك لذلك لا تجد تضارب أبدا بين كل ملة وبين كل شريعة ربنا سبحانه وتعالى في الثوابت والأسس بين كل الشرائع لأن مصدرها رب واحد وإله واحد أما الاختلافات فممكن تكون في التفاصيل الصغيرة داخل هذه الشريعة إنما الثوابت العامة كلها متفقة بنسبة 100% قال طيب هو كيف كانت استخارض موسى عليه السلام كانت الاستخارة هو مش مقرر حاجة يعني ما ينفعش انت تيجي تأدي صلاة الاستخارة وانت يعني قد اخذت قرارا مسبقا بما, بما انتغيته اذا كنت تستخير يبقى لابد ان تترك الاستخار لله سبحانه وتعالى وده كمال الاستخارة. كمال الاستخارة في انك تدع الاستخارة الحقيقية لله سبحانه وتعالى هو معنى الاستخارة ايه انك بتدع ربنا سبحانه وتعالى يختار لك الاسلح ففي هذه الحالة لو انت عقدت العزم قبل الاستخارة على شيء معين وقررت ان انت تأخذ به مهما كانت نتيجة هذه الاستخارة يبقى انت موضوع الاستخارة ده بالنسبة لك تحصيل حاصل او انت بتحاول تؤدي مجرد واجب لكنه لا يحمل معنى الاستخارة الحقيقي لا يحمل معنى الاستخارة الحقيقي ولذلك على كل انسان هيختار ان هو يفوض الامر تماما الى الله سبحانه وتعالى ولا يعقد عزما ولانيا على امرا بعينه حتى يبينه الله سبحانه وتعالى له وهو ده كمال الاستخاره ينطر هنا سؤال يعني هل لو انا ما قدرتش اعمل كمال التفويض ده في اني افوض الامر كاملا لله سبحانه وتعالى وكان في ميل من ناحيتي لقرار من القرارين هل ده يقضح في الاستخاره او يفسد هذه الاستخاره او يبطل هذه الاستخاره لا ما يبطلش الاستخاره لكن توجهك الى الله بالاستخاره اضعف من الذي توجه الى الله سبحانه وتعالى وهو كامل التقدير مفوض الأمر تماما إلى الله سبحانه وتعالى يعني لا يكون كامل التوكل والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى وفي الحالة دي بأي ضرقته في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أقل أحيانا نكون في أماكن أو مواقف لا يتسن لنا الصلاة الاستقارة يجوز يجوز إن أنت يعني تدعو بدعاء الاستقارة لا بس لا بأس أن تدعو يعني ولا بأس أن تدعى بهذا تعالى لذعبيه موسى عصى ربي أن يهديني سواء السبيل لا بأس من يا رب خار لي يا رب اختار لي لا بأس أيضا لا بأس أيضا ولكن الأكمل أنا بكلمك عن الأكمل وضع الأكمل وفي عموما هناك دائما ما هو الأكمل وهناك من هو أقل كمالا حتى إن الأمر يكاد لا يكون يسيرا على كل إنسان وإن كان بمجرد القلب أو يعني مجرد الخطرة الفكرة التي تخطر للإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يقبلها وهذا من من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى ببني آدم. فداي يدل طبعا لاحظ بقى إن هنا بقى ي يعني يتبادر إلينا إن احنا نعلم إيه بقى سر الحيرة اللي ربنا وصفها لنا دي يعني انا في الاول وانا بكلمك قلت لك انه ولما توجهت القاءة مديان ده كان وصف واقعي لحال سيدنا موسى وحيرة سيدنا موسى لما خرج وبالتالي صرف وجهه كي يبحث عن المكان الذي يذهب اليه وكان ده امر طبيعي جدا وامر منطقي وامر يكاد يكون من عاديات الامور اللي احنا كلنا نعهدها لكن الوصف الدقيق ده لله سبحانه وتعالى لابد ان هو يحمل قيمة اخرى غير مجرد الوصف التفصيلي ده ايه القيمة الاخرى دي انه ربنا بين لك بالحيرة بتاعت سيدنا موسى انه لم يكن عاقدا عازما على شيء بعينه وبالتالي هو لما قال في نفسه عسى ربي ان يهديني سواء السبيل كان مفوضا الامر كاملا لله اي لم تكن لديه نية مسبقة للتوجه الى مكان معين وبالتالي صحت منه الاستخارة بكمال. يعني صحت الاستخارة على وجهها الاكمل لانه لم يكن عازما على شيء ترك الامر تماما لله سبحانه وتعالى يختار له برغم ان وجهه توجه تلقاء مدين وهو يعلم ان مدين هي مدينة خارج سلطان فرعون وقد تكون مكانا مناسبا لكنه فوض الامر تماما لله والذي اثبت ذلك هي الحيرة التي لمحناها بظهور في قوله تعالى ولما توجه تلقاء مدين يبقى احنا عرفنا الاسلوب التفصيلي ده كان قيمته ايه الاسلوب التفصيلي ده كانت قيمته ايه يبقى لابد اننا اخذ العظى والعبرة من هذا الاسلوب واتعلم اني افوض الامر الى الله كاملا دون قرار مسبق في نفسي حين استخير الله سبحانه وتعالى يبقى هذه قيمة هذا المعنى ارجو نكونوا منتبهين للمعنى ده هو تفصيل وفي ذات نفس الوقت اشاره لضروره الايه الموضوعيه التامه والتفويض الكامل لله سبحانه وتعالى طيب قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل يبقى هنا احنا خدنا منها شرعيه الاستخاره كما هو الحال في الاسلام وهنا تجد عسى ربي أن يهديني سواء السبيل تلاقيه مختلف عن الدعاء العادي يعني لو لو كان قال مثلا ربي هديني سواء السبيل ده كان يبقى دعاء مباشر لكن عسى ربي أن يهديني سواء السبيل تشعر فيها بمناسبة هذا الأسلوب لمسألة الاستخارة وتفويض الاختيار إلى الله سبحانه وتعالى طيب ايه الفرق بين الدعاء المباشر وبين التفويت بتاع الاستخارة ايه الفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين انا هشرح لكم طبعا يعني عسا وتفصيل الكلام يعني نعم ده صحيح الفرق بين الاثنين ايه الفرق بين الاستخاره والدعاء المباشر ان الاستخارة ما فيش فيها قرار يعني أنت ما خدتش قرار وعزمت عليه أنت بتقول يا رب اختار لي أما الدعاء فأنت بتكون عازم على شيء معين حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعزم فلا يقول اغفر لي يا رب إن شئت ولكن يقول اغفر لي يعني لا يعلق فإن الله لا مستكره له فإن الله لا مستكره له يعني ما فيش حد بيقبر ربنا سبحانه وتعالى على شيء وبالتالي ما تقول شيء يا رب أسألك كذا إن شئت ولكن قل أسألك كذا يا رب اعزم المسألة فيبقى الدعاء أنت بتطلب حاجة معينة معقودة عليها القلب وأنت تعلمها وبتسأل ربا سبحانه وتعالى أن يعطيها لك ولكن الاستخارة مفيش فيها هذه النية إنما النية الأساسية فيها هي ترك التفويت كاملا إلى الله سبحانه وتعالى يختار لك ما يشاء ويعلم أنه فيه خير لك يبقى ده فرق مهم جدا بالاثنين طيب تعالى نشوف الاسلوب كان ازاي عسى ربي ان يهديني سواء السبيل عسى يقول بعض العلماء ان عسى فيها يعني تيقن حدوث يعني عسى من الله سبحانه وتعالى متيقنة الحدوث عسى من افعال المقاربة وفيها معنى الرجاء وهي الحقيقه بتعمل عمل كان يعني هي لها اسم وخبر فهي بترفع الاسم وتنصب الخبر فعسى فيها معنى الاختيار وفيها حسن الثقة بالله واليقين فيه يعني يعني وكأنه بيقول أنا أفوض الأمر لله وأنا على يقين من أن من أن الله سيوفقني سيورفق في هذا الاختيار عسى تحمل هذا المعنى ولكن عسى أضافت معنى جديد جميل قوي للمعنى الثقة المطلقة في الله سبحانه وتعالى واليقين دي هو معنى التأدب من خلال الرجاء يعني انت إذا كنت متيقن ان فيه أنك بتطلب شيء من إنسان وأنت متيقن أن هذا الإنسان سيجيبك إلى هذا الشيء فإنت لما تطلب منه بتضع الطلب في صورة رجاء تأدبا منك مع هذا الإنسان ولله المثل الأعلى تأدبا منك يبقى صيغة الرجاء فيها تأدب مع الله سبحانه وتعالى وفيها معنى إضافة الرجاء إلى اليقين وحسن الثقة في الله سبحانه وتعالى يبهو زي ما هو متأكد أن رب سبحانه وتعالى سيعينه ويوفقه في ذلك إلا أنه تأدب مع الله فحملها سورة الرجاء في الله سبحانه وتعالى وهي حملت اليقين ابتداء اليقين في توفيق الله سبحانه وتعالى عشان كده عسى ربي أن يهديني لم يقل اهدني وكأنه بسألة هدايه ربنا سبحانه وتعالى الى سواء السبيل هو امر متيقن منه ومتيقن من توفيق ربنا سبحانه وتعالى وده في حسن الثقة في الله سبحانه وتعالى وحسن الضم بالله سبحانه وتعالى اللي دايما ما هتتكلم عليه عسى ربي ان يهديني سواء السبيل إني ذاهب إلى ربي سيهدين نعم ده قول سيدة إبراهيم وفيه نفس اليقين فيه نفس اليقين ولكن في فرق بسيط جدا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في فرق بسيط جدا جدا إيه هو الـ الـ اليقين الـ الـ اللي سيدنا إبراهيم بيتكلم به ما فيهوش معنى الاستخار ما فيهوش معنى الاستخار لأن سيدنا إبراهيم عاقد العزم على من توأ. خلي بالك بقى هو ده اللي إحنا ده اللي إحنا علينا استفيده من القرآن عشان نقوم بتطبيقه تطبيقا عمليا صحيحا أما سيدنا موسى فكلامه زي ما بيحمل اليقين نعم زي ما بيحمل اليقين زي ما بيحمل في نفس الوقت بيحمل الاستخارة زي ما قلنا ومشروعية الاستخارة يبقى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل الآن عسى ربي طيب هذا اليقين في الله له أسباب وكأنه بهذا اليقين علم ان الله سبحانه وتعالى يوفق من اتقاه يعني هو جاب اليقين ده في الله سبحانه وتعالى منين من انه يعلم ان الله سبحانه وتعالى مش انه مش انه احنا بالغيب هو لا يعلم الغيب لكنه هذا اليقين سببه ان هو يعلم ان الله سبحانه وتعالى وعد ووعد الله حق انه لابد وان يوفق كل من اتقاه كل من اتقاه فدي ثقة في وعد الله سبحانه وتعالى يعني هي مش مسألة ان يعلم الغيب يعني تقول لي هو متأكد ان ربنا حيورفقه طب هو جاب التأكد دا منين يعني هل هو يعلم الغيب لا احنا بنقولش كده احنا بنقول هذا اليقين الذي في سيدنا موسى محمول على انه يعلم من كلام الله سبحانه وتعالى ان ذلك وعد لله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين المتقين وان الله لا يخلف الميعاد ابدا فلذلك هو متيقن من ذلك تقول لي يعني هو متأكدأنه هو من المنتقين لا هو مستقيم وكأنه بيعيد ربنا سبحانه وتعالى أنه مستقيم على الأمر والنهي يعني إيه يا ربي أنا متأكد ان أنت ستوفق من التقاق وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت فكأنه بيعيد ربنا سبحانه وتعالى انه, أنه سيحاول أنه هو يكون على العهد والوعد ما استطاع حتى ينال توفيق الله سبحانه وتعالى ومن هنا جه اليقين المركب ده يبقى اليقين اللي قتل لسيدنا موسى ده يقين ايه مركب من عدة عناصر لابد ان احنا نفهمها علشان ما محدش يفهم الامور غلط لان تعرف في ناس كتير بتفهم القرآن على محمول يصير بعض الشبهة وده من الامور السيئة جدا جدا يعني فلابد احنا نفهم القرآن يعني ناخذ العظة والعبرة ونفهم كمال القرآن وفي نفس الوقت نزيح او نزيل اي شبهة فهم ممكن يفهمها اي حد فهم خاطئ يبقى احنا بنعمل الحكتين في نفس الوقت وده ان شاء الله يكون من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا جميعا عسى ربي ان يهديني سواء السبيل طيب في في عسى في معنى كمان جميل في استثناء المقربة والرجاء وفي استثناء كأنه بيقول ان شاء الله يعني وهو ده معنى الاستخاره يعني إن كان فيه خير لي فيسره لي وإن كان فيه غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان عسى ربي تعالى بأن أفكده عند ربي ربي اعتراف من موسى عليه السلام لله سبحانه وتعالى بربوبيه الله سبحانه وتعالى له ونعمه عليه ورعايته له وفي نفس الوقت هي تبرؤ من أن ينسب لنفسه شيئا من ذلك يعني, يعني هو نوع الثناء على الله سبحانه وتعالى يعني يحمل بما يناسب سؤل موسى وحاجته من الله سبحانه وتعالى يعني كأنه بيقول ايه هو هو بيسأل ربنا سبحانه وتعالى نعمة وفضلة وربوبية من الله سبحانه وتعالى فهو بيدعوه بالاسم الذي يعتقد انه يناسب هذا السؤال وهذا السؤال فبيعترف زي ما انت تكون مثلا ايه يعني زي زي ما تقول يا كريم اعطني مثلا فانت انت طالب عطاء فالعطاء لا يكون الا من الكريم فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي يناسب هذا العطاء فبتقول يا كريم وعشان كده بعض العلماء قالوا ان اسم الله الأعظم ان اسم الله الأعظم هو الاسم الذي يناسب حاجة الإنسان من الله سبحانه وتعالى يعني حينما تريد المغفرة قل يا غفور يا رحيم حينما تريد ان تسأله بسمعه وبصري قل يا سميع يا بصير حينما يعني يعني تريد من الله سبحانه وتعالى عطاءا قل يا كريم حينما تريد رافه من الله سبحانه قل قل يا رؤوف يعني اجعل دائما دعاءك لربنا سبحانه وتعالى مقترن بالاسم الاعظم الذي يحمل ثناءا على الله سبحانه وتعالى طبعا بما هو اهل وكل اسماء الله سبحانه وتعالى هو لها اهل لكن انا مش بتكلم على كده أنا بتكلم على المناسبة في اسم الله حتى تحقق اسم الاعظم ليه بقى ليه انا بقول لك تقول لي يعني أنا لو قلت يا رب يا يا حليم في حال العطاء أو طلب العطاء ما يستجبش ربنا لا إن شاء الله يستجيب إن شاء الله يستجيب بس أنا بقول لك على حاجة هي من أسباب الإجابة يعني أنا بقول لك على شيء هو من أعلى أسباب الإجابة في الدعاء ليه ليه ليه هو من أعلى أسباب الإجابة في الدعاء لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت آه يبقى هنا آه يبقى هنا الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى صفته إيه أو أهميته إيه أنه إذا دعى الله سبحانه وتعالى به تجاب وإذا سئل به أعطى لذلك دي قيمة الاسم الأعظم والاسم الأعظم فيه كلام كثير قوي ولكن خلينا نقول إن الاسم اللي هالعظم هو الاسم الذي يناسب حاجة الإنسان من ربه عز وجل يبقى هو المقال ربي حملت هذه المعاني وكأنه استخار الله سبحانه وتعالى بوضع الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى ودفق من سيدنا موسى علي جدا في الدعاء نعم هي فيها كلام فيه في كلام كثير للعلماء في موضوع الاسم الأعظم ولكن خلينا يعني ناخد رأي من الرأي التي أرى شخصيا أنها من اللي فيها معنى قيم جدا وهو ان انت تحط الاسم لله سبحانه وتعالى اللي هو يناسب وده قول لكثير من العلماء الحقيقة وطبعا يا حي يا قيوم ثبت في, في اكتر من موضع ومن حديث انها اسم الله الاعظم فخلينا نجمع بين الاحاديث كلها اذا قلت يا حي يا قيوم واضفت اسم الله الذي يناسب سؤلك كان ذلك جمعا لخصال الخير ان شاء الله آه الآن آه عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ال عشان نبقى كمان حد فاكر دعاء الاستخارة. يعني علشان نقوله بمناسبة ذكر الكلام يعني ويبقى أكملنا موضوع شرعية الاستخارة في هذا الأمر كان حد يذكره اللهم إني استخيرك بعلمك يعني تصلي ركعتين من غير الفريضة نعم من غير الفريضة ثم بعد التشاهد بعد فيهما تقول اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانت تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كان هذا الامر وتسمي حاجتك فيه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه في امري فيسره لي ويسرني له وان كان هذا الامر فيه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به يعني تعلمنا يا جماعة بأن تستخير من الله سبحانه وتعالى في كل أمر من الأمور صهرة أو كبر لأن الملاحظ في عادات المسلمين الأيام دي أنهم يستخيرون الله فيما صعبة وكبر من الأمور فقط ولكن الاستخارة تكون في أي أمر من الأمور صغير كان أو كبير في أي أمر من الأمور حاول أن تستخير في كل أمر من الأمور حياتك ده يبقى عظيم جدا من ابواب التوفيق وحسن الاختيار والفقه في الامور يعني يعني اجلة العلماء كانوا يستخرون في العلم يعني ان كان مقبلا على علم من العلوم كانوا يستخروا فيها حتى في التفاصيل يعني يعني يجوز كده ويجوز كده ان شاء الله يعني مش في السجود لكن في في في جلسه التشهد بعد التشاهد او بعد السلام ان شاء الله في جلسة التشاهد ليس في السجود بيجلس بعد جلسه بعد التشهد بعد قراءه التشهد والصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل السلام او بعد الانتهاء من السلام كلا الامرين صحيح ان شاء الله عسى ربي ان يهديني سواء السبيل من يهديني سواء السبيل الحقيقة انا عايز اقولك بقى مسألة يهديني سواء السبيل الحقيقة انه الهداية مسألة فيها معاني كتير فيها العلم بمعنى العلم فيها معنى الارشاد فيها التوجيه فيها التوفيق فيها الاختيار فيها الثبات فيها الازدياد والتقدم وفيها بلوغ الغاية كل ده من الهداية أقول هم لك تاني الهداية فيها التوجيه والتعليم والإرشاد وطلب الثبات والازدياد وبلوغ الغاية الهداية فيها كل ده وهي من معانيها اللغوية كل اللي انا قلته لك ده وخلينا نقول ان سيدنا موسى لما طلب الهداية يعني كان كان كان كان المضمون يحمل كل هذه المعاني المضمون كان يحمل كل هذه المعاني طيب خلينا يعني نفصل بقى في مسألة عسى ربي ان يهديني سواء السبيل أن يهديني أندي مصدرية عندي أن مصدرية بمعنى هدايتي يعني أن يهدين يعني هدايتي وهي ناصبة للفعل المضارع سواء يعني وسط السبيل الطريق هنا بقى هنقف شوية كده علشان احنا فهمنا الهداية هنقف بقى شوية كده الهداية دي زي ما انا شرحتها لك كده اه واضح من اللي انا شرحته لك ان الهداية انتو فاكرين اللي قلته الهداية بالمعاني اللي انا قلتها دي فيها تشعر فيها بانها مرحليات يعني تحس انها مراحل المرحله الاولى مرحلة التعليم والارشاد والتوجيه وبعدين مع مرحلة اعداد وتهيئة وبعدين المرحلة اللي بعد كده مرحلة توفيق وبعدين مرحلة ثبات وبعدين مرحلة زيادة وبعدين مرحلة بلوغ الغاية وإن المراحل اللي بيمر بيها اي انسان بيهتدي الى الله سبحانه وتعالى بسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من المهتدين اللهم مهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يبقى دي دي المراحل انا عايز اتفهمها للهداية يبقى اذا سمعت كلمة هداية يبقى لازم تسأل نفسك اول سؤال تسأله لنفسك يا ترى المقصود بالهداية هنا اي مرحلة من المراحل اللي قالها الاخ ممدوح في الدرس بتاعه اي مرحلة مقصودة لا ترى اي مرحلة يبقى احنا فهمنا انها مراحل متعددة وبكده تفهم قول ربنا عايزك تفهم دي بقى كويس اول يعني اعيروني الاسماع والقلوب وعايزك تفهم, تفهم حتى اللي دي كويس اول لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يهده الله فلا مضل له ودي ده ما بنبدأ بيها الـ الـ الـ الكلام بتاعنا في الدرس بتاعنا لان دي سنة عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم من يهده الله فلا مضل له معناها إيه الكلمة دي والهداية اللي هنا دي ما إيه المقصود بيها أي مرحلة من المراحل الستة أو السبع اللي احنا كلمنا فيه ويعني إيه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هدية له ما احنا بنشوف ناس كتير قوي ربنا سبحانه وتعالى ضل ضلوا يعني لكن بعد فترة من الزمان بيهتدوا وبيرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وفي ناس تانية بتبقى ظاهر الأمر منها أنها على الهداية والتقى والعمل الصحيح وبعد وبعد بعد فترة من الوقت بنجد انهم بينقلبوا تماما والعياذ بالله ويتحولوا تماما عن الصلاة المستقيم مال فين الهداية التي لا ضلال بعدها واين الضلال الذي لا هداية بعده كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى يكو ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل والأمد البعيد حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ومال ايه بقى فين الهدايه في الاثنين يعني يعني هل العمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه مهتدي ولا مش مهتدي وهل العمل بعمل اهل النار الزمن الطويل ضل ولا مش ضل فين فين, فين فين ايه فين الهدايه التي ليس بعدها ضلال يعني يعني الاخلاص ازاي الاخلاص يعني يعني انت عايز تقول ان هو الانسان اللي كان مهتدي في يوم من الايام ما كانش مخلص او ما كانش صادق دي حاجة لا يعلمها الى الله سبحانه وتعالى هو وبالتالي هل ده معناه ان الانسان اللي انا شايفه مهتدي اتوقف عن الحكم عليه واقول لا ده هو مش مهتدي واين الهداية اذا نعم لكنه لابد يتفهم كويس يعني هذا الحديث فعلا يخيف لكن لابد من الفهم في مقطع في الحديث ورد في ورد في في صيغة اخرى في اضافة صغيرة اللي هي فيما يرى الناس يعني ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى الناس فيما يرى الناس في يعني العمل الظاهر للناس لكن العمل اللي في القلب وده محمول طبعاً على الصدق والإخلاص مختلف تماماً ولا يعلمه إلا الله هي القضية إن قضية الضلال والهدى والهداية والإضلال قضية في الآية دي من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له في الآية دي المقصود هنا هي الهداية اللي بيعقبها دخول الجنة يعني الهداية التي إذا كتبها الله على الإنسان اهتدى بها ولا يجد الضلال اليه سبيلا اللي هي ايه بقى هديك انا مثال عليها كده اللي هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بها الصحابة المبشرين بالجنة النبي صلى الله عليه وسلم بشر الناس كتير جدا بالجنة كل انسان بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ان شاء الله داخلين الجنة وده معناه ان هذا الانسان قد اهتدى وفي هذه الحالة تصبح هذه الهداية لهذا الإنسان هي هداية من ينطبق عليه الآية يعني هذه الهداية التي لا ضلالة بعدها ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بوحي من الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان لن يدخل النار وإنه من أهل إيه؟ من أهل النعيم ومن أهل الجنة ولذلك فلا ضلال ضلالة ليه؟ لسعيه أبدا بعد اليوم حتى إن كان عمره في الوقت ده مثلا 18 سنة أو 20 سنة أو 25 سنة مهما كان عمر هذا الإنسان في هذا التوقيت فإن الهداية قد كتبت أو الضلال قد كتب ولا معنى إطلاقا لتوقع الضلال من جانب هذا الإنسان لكن ما كان عليه الصحابة وأهل الحق وأهل الخير في هذا الزمان هو أنهم تمادوا تماما في اعمال الخير والبر وكانوا حريصين على ذلك قائفين من الله سبحانه وتعالى لكن هذا الخوف برغم انهم تقريبا يعني حصلوا على يعني الضمان من النبي صلى الله عليه وسلم بانهم من اهل الجنة الا ان ذلك لم يزدهم الا حبا لله سبحانه وتعالى وخشيا لله سبحانه وتعالى وحياء من الله سبحانه وتعالى فكانوا احرسا من ذي قبل على رضوان الله سبحانه وتعالى وده من اعلى ضرادات الايمان وده من الرقي الكامل في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لأنه مش مبني على خوف ولا طمع إنما هو مبني على حب الله سبحانه وتعالى وده درجات عالية جدا وده جدا في في تصرفات هؤلاء الناس رضي الله عنهم وأرضاه وعليه فإن الضلال الذي لا هدى بعده هو الضلال الذي يختم به للعبد فرب بعض الناس يكونون يسيرون على الأرض وقد كتب عليهم الضلال يعني قد وقعوا في الضلال الذي لا هدى بعد فهم على ضلال ولن يهتدوا أبدا وقال الله سبحانه وتعالى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا دول ناس عايشين في الدنيا وإن كانت أعمرهم لازالت يعني, يعني لم يعمروا في الدنيا إلا القليل إلا أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليهم أنهم بأعمالهم أنهم لن يهتدوا إذا أبدا ولو أتتهم كل آية ويبقى الهدى المقرر للإنسان الذي لا ضلال بعده هو الهدى الذي يقوده إلى الجنة مباشرة مهما كان عمر هذا الإنسان فرب إنسان يسير معك على الأرض وقد كتب الله له الهدى فلا يضل أبدا بعد ذلك ورب إنسان قد ضل فلا يهتدي وهو يسير بيننا ولا نعلم ما يقول إليه هذا الإنسان يبقى الأية دي تحمل على هذا المعنى فقط وده أمر لا يمكن الحكم عليه إلا بوحي أو بتخصيص زي زي, زي تبشير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة بالجنة أو بقول ربنا سبحانه وتعالى للمهتدين أنهم قد اهتدوا أو بما وعد الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنبيائه والصالحين من من عباده عز وجل يبدأ اعتقد النقطة دي واضحة كده يعني النقطة الهداية والإضلال اصبحت واضحة كسنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق ايه السبب ايه أهم الاسباب او العبد ازاي يكتب عليه ذلك او كيف يكون العبد ضل؟ دي بتعقب سنن الهي لحق سبحانه وتعالى يعني الحق سبحانه وتعالا له سنة الهية في الانسان ابتداءا ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الانسان واده من الهداية ذا نوع من انواع الهداية ربنا بيعلم الانسان ويرشد الانسان ويبين للانسان وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليه حتى يبين لهم ما يتقون التبيين هنا هداية التبيين هداية العلم هداية التعريف هداية الارشاد هداية ودي من المراحل الأولى في الهديات إذا انتفع الإنسان بهذا العلم زاده الله سبحانه وتعالى هنا إذا لم ينتفع بهذا العلم ربنا سبحانه وتعالى يبعث له ما يؤكد له هذا العلم ويزيده من هذا العلم دليلا وحجة عليه فإذا استسلم الإنسان وبدأ يعمل بما علم انتقل من هذه المرحلة لمرحلة أخرى من مراحل الهداية وهي العمل بهذه الهداية تحويل الهداية من علم إلى عمل يبقى انتقل إلى مرحلة أخرى فإذا عمل انتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الثبات فإذا عمل انتقل إلى الازدياد فإذا عمل انتقل إلى الغاية وتستمر هذه المراحل بهذه الكيفية وأنا أحاول لك إزاي هذا يناسب قول الحق سبحانه وتعالى يهديني سواء السبيل لما نوصل لها هقول لك يعني ايه السبيل ويعني ايه الصراط وإيه الفرق بين السبيل والصراط ومعناهم يجي ازاي وامتى نعرفها وامتى نجمعها وامتى نفردها هقول لك كل ده ان شاء الله وبالنسبة للإضلال سنة الإضلال ان ربنا سبحانه وتعالى والله تعالى أعلى وأعلى يبين للإنسان فإذا رفض هذا البيان فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه فإذا لم ينتبه للعقوبة عاقبه عقوبة أشد فإذا لم ينتبه تغيرت السنة الإلهية حتى قد تقترب من فتح أبواب الهدى قد تقترب من فتح أبواب الهدى فتفتح أبواب الهدى له فيرفض هذه الأبواب ويغلق هذه الأبواب فتفتح عليه الدنيا من كل باب تفتح عليه الدنيا من كل باب حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم ضغطة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين يبقى دي سنن ربنا سبحانه وتعالى قضى بها على الخلق فيبقى لو إنسان يعني كتب عليه الضلال فلن يهتدي فلن يهتدي فإذا اعلم جيدا أن هذا الإنسان قد تعرض لسنن الله سبحانه وتعالى واحدة تلو الأخرى فلم يستجب فلم يستجب عشان ما حدش يقول طيب هو ازاي كتب عليه الضلال قبل ما هو يضل اصلا حدش يقول كده حدش يقول كده لان الحق سبحانه وتعالى اذا قدر شيء حقق له الاسباب ولا يظلم ربك احدا وقلنا ان في سر معجز في علم الله سبحانه وتعالى السابق على الانسان وقضاء الله السابق على الإنسان لا يقضح في حرية الإنسان وفي حرية اختيار الإنسان ودي معجزة مش ممكن هتعرف سرها لأن قدراتك على الفهم محدودة وده اللي بيمنعك أنك تفهم حاجة زي كده ولو قدراتك علية عن كده هيتحول الغيب اللي أنت مطالب أنك تؤمن به إلى شهادة وفي الحالة دي هينتفي موضوع الاختبار في الإيمان أرجو أنك تفهم الجملة دي وما تنساش قبل أنا أولت أكتر من مرة قبل كده بس أنا عايزها تتفهم لأن دي دي حقيقة من الحقائق الكبرى اللي ربنا وراها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى في آيات كبرى ربنا أراها للأنبياء منها الفهم ده عن الله سبحانه وتعالى لازم تفهم كده ربنا سبحانه وتعالى قضى عليك الشيء قبل ما قبل ما يكون وبما أنه قضى عليك ما تقوليش بأنا ما كنتش عرفي بأنا وليش زمن ما تقولش كده ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى قضاءه ده لا يتنافى إطلاقا مع حريتك في الاختيار ومسؤوليتك عما عم أنت فيه تماما طب أنت مش فهمها إزاي التركيبة دي لأن عقلك القاصر وقلبك الضعيف لا يتح أن يفهم مثل هذه الأمور طب ليه ربنا ما تدنيش القدر أن أنا أفهم مثل هذه الأمور لأنه لو اداك القدر على فهم مثل هذه الأمور ده هيستلزم أنك تفهم أشياء تانية منها صفات ذات الله ولو أنت فهمت صفات ذات الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى وفي الحالة دي هينتفي عنك الاختبار ده اللي بيخليك تغلط ان انت لسه مانتش مدرك لصفات ذات الله سبحانه وتعالى للذات الالهيه مانتش مدركها فده اللي بيخليك تغلط وانت مطمن ده اللي بيخليك تدخل تنام احيانا وانت بتفكر في اي حاجة تانية ده اللي بيخليك تقدر تعصي ربنا سبحانه وتعالى وانت عارف تماما انه شايفك يعني ايه الجرأة اللي بتيجي للانسان انه يعصي الله سبحانه وتعالى وهو يعلم جيدا ان الله يراه دي جايه من انه مش فاهم مش فاهم ذات الله سبحانه وتعالى ما يعرفهاش ولو عرفها لو عرفها لن يجرؤ إنسان على أن يعصي بل لن يجرؤ إنسان على حتى أن يمارس أمور حياته العادية وهو يعلم أن الله ينظر إليه يعني مش هتقدر تأكل حتى وانت تعلم أن الله ينظر لو تعلم ذات الله لو إن مش تقدر تأكل مش هتقدر تبص لزوجتك مثلا مش هتقدر تنظر إلى الطعام مش هتقدر تتأمل أي شيء في الدنيا إطلاقا لن تستطيع إلا ببعض الغفلة وعدم العلم بالذات الله سبحانه وتعالى يبقى, يبقى أنت فهمت التركيب ده وكان في أخت من الأخوات دايما كانت دايما تسألني على الأمور اللي زي دي الأمور الهدى والضلال والأمور اللي زي دي فأنا يعني أتمنى أنتوا جميعا تكونوا فاهمين القصة دي وهي كمان تكون فاهمة القصة دي لأن الموضوع ده إذا الإنسان فهمه بيبقى اقترب من بعض الحقائق الكبرى في الشرع وفي الدين الحقائق الكبرى اللي ناس كتير مش فهمها الكلام ده مفهوم؟ لو مفهوم قولولي عشان نكمل وننتقل الى حاجة ثانية لو حد ليه سؤال او نقف فيها شوية او مش واضحة او في حد مش مقتنع مثلا او في حد مش مرتاح للتفسير او في حد مش له ملاحظة يقول لي جميل. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل حاضر حاضر إن شاء الله كلما كلما أتا شيء يناسب هذا المعنى استوضحنا إن شاء الله على هذه القاعدة بإذن الله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل سواء يعني وسط السبيل الطريق هنا في ثلاث حاجات مهمة جدا لازم نفرق بينهم ليه بيقول سواء السبيل وليه ما يقولش سواء الصراط زي ما قال في سورة صاد وهدنا الى سواء الصراط وليه ما يقولش سواء الطريق مثلا معين الصراط والسبيل والطريق يعني قريبين من بعض جدا في المعنى حد له حد يحب يقول حاجة في المعاني دي يعني حد يحاول يفرق لي كده بين الصراط والطريق والسبيل يعني حتى لو يجتهد كده السبيل هدف الغاية معناها مفتوح السبيل معنى الغاية السبيل هو الهدف طيب طيب جميل جميل شكر الله لكم هذا الاجتهاد الجميل طيب تعالا الأول تعال الأول السبيل الهدف طيب طيب أنا يعني أنا هقول لك علشان نتطرق إلى المعنى والدلاله يعني احنا عايز احنا عايزين نتعامل مع شيئين مختلفين عن بعض الشيء الاول اللي هو المعنى اللغوي والشيء الثاني المعنى الشرعي وفي شيء لازم من لزوم المعنى الشرعي اللي هو الدلالة المعنى اللغوي الطريق هو المسافة بين مكانين معروفين مسافة بين مكانين معروفين اي طريق انت بتسلكه من بلد لبلد او من مكان لمكان طبعما المكانين معروفين يبقى الواصل بينهما هو ما يسمى بايه بالطريق والطريق من الطرق الطرق يعني الحفر او الدق وده معناه ان هذا المكان حفر يا بفعل فاعل من الناس من البشر يعني كمان يحفروا طريقا او من من قدرة الله سبحانه وتعالى على المكان كأن يحفره سيلا مثلا أرسله الله سبحانه وتعالى يعني سيل أتى به الله سبحانه وتعالى فحفر طريقا بين جبلين مثلا فصار هناك طريق يمشي فيه الناس وده حصل في أماكن كتير جدا يعني دول نوعين من من جاية من الطرق يبقى الطريق هو المسافة اللي بين مكانين طيب السبيل هو نفس الطريق ولكن اللي هو سلكاه الناس يعني الطريق المسبول او الطريق المسلوك هو ده ما يطلق عليه السبيل يعني الطريق اذا طرق المكان فصار طريقا فسلكه الناس سمي سبيلا سمي سبيلا كويس تمام اما الصراط فالصراط هو الطريق ايضا ولكن هذا الصراط ارحب واوسع وفي صفة انه لا يضيق بالسالكين عليه في صفة الاستيعاب والرحابة والسعة والاشتمال تقول لي انت جبت الكلام ده منين اقول لك ان صراط من منفعال والصيغه دي الصيغه دي في اللغة صيغه بيسموها صيغه تحتوي على الاشتمال وبما انها تحتوي على الاشتمال لغة يبقى هي اوسع من السبيل والاتساع على وجهين مش انا فاكر اقوله صعب ولا ولا سهل اكمل ولا ارجع عيد تاني تمام عيد اه طيب طب عيد منين بقى انت وقفت فين احنا قولنا الطريق هو المكان اللي بين المسافة اللي بين مكانين معروفين. احنا بنتكلم على المعنى اللغوي آه، نعم هنجد انه الطريق هو المطروق المكان المطروق المسافة المطروقة سواء من الله سبحانه او من الناس لكي يسير فيها الناس بين مكانين او بين بلدين فاذا سلكه الناس سمي سبيلا سميا سبيلا او مسبولا فيسمى السبيل والصراط اوسع من الاثنين ليه لانه يتسع لكل السالكين جت منين؟ من الصيغة صيغة فعال الصيغة الوزنية الصيغة الوزنية وهذه الصيغة تشمل الاجتمال. تشمل الاجتمال والاجتمال يشير الى الساعة وهذه الساعة على ضربين يعني على حالين او على نوعين ساعة مادية يعني يسع اكبر عدد ممكن كل الاعداد الممكن تسلك هذا الصراط وسعى معنوية بمعنى ان فيها التقدم ورقي في معنى الطريق والسبيل يبقى هنا السعى لها معنين زي ما تقول ايه هذا الرجل واسع الثراء يعني عنده فلوس كتير قوي وتقول هذا الرجل واسع العلم او واسع الخلق يبقى ده عنده كثير من المعنويات يبقى هي المسألة مسألة هنا على حال في الكثرة وعلى حال تاني في الكيف والنوع طيب لما يقول عسى ربي ان يهديني سواء السبيل طيب عايزين نفهم بقى يعني ايه سواء السبيل بقى هنضطر نفهم في الحديق الفروق بينهم يعني الحقيقة انه انا حقولها لك بسرعة كده عشان ايه لما تواجه اي اية فيها هذا المعنى تبقى انت مروا تحفزي هناك كده شوف كده انت عندك سبل سبل كثيرة ابتداءا السبل الكثيره اللي هي الفاتحه رب سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم كيف تكون في صراط الله صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم المادية اللي هي عدد الناس السالكين في هذا الصراط عدد الناس السالكين في هذا الصراط مهما كان عدد الناس الذين سيدخلون صراط الله المستقيم فإن هذا الصراط يقبلهم مهما كانوا يعني لو دخل الخلق جميعا من بداية الخلق إلى, إلى يوم القيامة إلى الصراط فإن هذا الصراط يقبلهم دي المادية أما المعنوية في الصراط هو الترقي في هذا الصراط إن على الصراط ناس درجتهم عالية جدا وعلى الصراط أيضا ناس دردتهم أقل شوية وعلى الصراط أيضا ناس دردتهم أقل شوية لذلك أهل الجنة متفاوتين يعني أهل الجنة متفاوتون فهم ليسوا على درجة واحد فمنهم من يدخل في التوصل الأعلى ومنهم من هو دون ذلك والحديث ورد في أدنى أهل الجنة منزلا الذي قال يا رب لأجد لي ما في الجنة الحديث معروف يبقى يبقى ده معنى اه... ان الصراط اه... مدي ومعنوي بهذه الكيفية واضح طيب اه... خلينا بقى فهمك السبل والصراط والسبيل دي مشه زي اه... ربنا بيقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى نور واهديهم إلى السلف المستقيم. سبل السلام دي طرق مسلوكة. ليه مسلوكة؟ إحنا قلنا السبيل مسلوك سلكاه الناس. يبقى يوسلكاه الناس من قبل. وسبل السلام دي حتى ناس كتير أو بتسلك هذه السبل. يعني ناس كتير مؤمنين وغير مؤمنين. سبل السلام اللي هي السبل سبل الخير سبل الخير اللي هي الرجل يتصدق، رجل يعطف على الناس، رجل يكون رحيم، رجل يسقي الكلب يعني. يطلق مثلا جارية يعتق انسان يعفو عن عن مظلمة دي كلها اعمال بتسمى اعمال الخير كل واحدة منهم سبيل من سبل السلام وده بيأتي بها كل الناس على قدر الخير اللي موجود جوا سواء كانت الدافع لذلك من نشأة او تربية او عادة او علم او دين افضلهم على الاطلاق هو ما كان ذلك عندي. أفضلهم عند الله سبحانه وتعالى على الإطلاق لأن للأسف أنت تجد من لهم تعلق بسبل السلام هذه أو بضعض من سبل السلام هذه وهو ليس مقيما على الدين إطلاقا يعني. ولذلك تجد بعض الناس يحسنون فيما يرى الناس ولكنهم ليسوا على صراط الله مستقيم ولذلك لا بد من الانتقال يعني سبل السلام لو أنت تخيلت كده أن سبل السلام دي لو رجالها بموع الطرق مجموعة طرق متفرعة وتصب جميعها في سبيل واحد كلها تصب في سبيل واحد اوسع يبقى السبل المتفرقة اللي هي سبل السلام دي كل واحد منها يختص بعمل من عمل الخير وكل واحد منهم يؤدي الى الله سبحانه وتعالى من باب لذلك قال الله سبحانه وتعالى فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا يبقى اللي اتخذ السبيل سبيل الصدقة اللي اتخذ سبيل العفو اللي اتخذ السبيل الرحمة اللي اتخذ السبيل الصيام سبيل الصلاة كل هذه السبل الى الله سبحانه وتعالى فاللي سلك كل سبيل من هذه السبل وهي مطروقة ليه لان الناس مشوا فيها وسلكوا فيها من قبل فاللي بيسلك هذه السبل تجتمع هذه السبل الى سبيل واحد فقط هذا السبيل هو المعرف دائما في القرآن بالألف واللام، سواء السبيل أو مضاف إلى الله سبحانه وتعالى سبيل الله إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى حملت نفس التعريف ونفس المعنى سواء السبيل أو سبيل الله عز وجل يبقى أنا عندي السبل مختلفة ومتفرقة والسبيل الواحد هو الذي يجمع هذه السبل في طريق واحد نعم بس انا هقولك يعني يعني ان هذا الكلام يعني ايه له له ضوابط كثيرة يعني له ضوابط ليس ليس بدقه نعم لكن ليس بهذه بدقة الارقام لان انا هقول لك ازاي المفروض المفروض انه السبل دي السبل المختلفة دي المفروض انها تقودك الى السبيل الواحد فاذا قادتك الى السبيل الواحد كانت فرصتك في الوصول للسبيل الواحد اكبر كلما كان دخولك من السبل دي اكبر يعني اللي يدخل لو لو قلنا السبيل الاول رقم 1 والسبيل الثاني رقم 2 والسبيل الثالث رقم 3 و الرابع قبل الرابع اللي يدخل السبيل الكبير من السبيل واحد لا هيدخل لكنه مش في قوة اللي هيدخل من السبيل واحد واثنين ولا التاني ده في قوة اللي هيدخل من السبيل واحد واثنين وثلاث ولا اللي هيدخل السبيل من السبل دي كلها الفرق بين السبل الصغيرة والسبيل الكبير اللي بي اللي بي اللي بتصب فيها دي السبل السبل الصغيرة دي سبل معتمدة على المجاهدة معتمدة على المجاهدة في العمل يعني يجاهد نفسه مرة يقع مرة يقوموا بيجاهد نفسه فيها وبيبذل مجهود وهي شقة عليه السبيل الكبير المعاناة دي قلت شوي فأصبح بنفسه بتواتيه على عمل الخير فجمع هذه الخصال وصار في طريق الله سبحانه وتعالى تواتيه نفسه على عمل الخير بعد السبيل يصلك للصراط المستقيم وهو الصراط اللي ربنا قال فيه إن ربي على صراط المستقيم. يعني ربنا هو الآله سبحانه وتعالى وهو يعلو الصراط والصراط هو السبيل للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هو الطريقة التي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى الصراط هنا يعني عشان توصل للصراط لابد أنك تمشي على السبيل وعشان توصل للسبيل لابد أن أنت تمشي على من خلال السبل الأصغر المتفرعة المتعددة دي. طيب الصراط هنا يعني ايه الصراط هنا هي الدرجة اللي الانسان فيها لو وصلها بيبقى ارتقى تماما وعد مرحلة السبيل الى المرحلة التي قد يكون فيها قول الحق سبحانه وتعالى من يهده الله فلا مضل له في الحتة دي طيب هل الموجودين على الصراط متفاوتون نعم متفاوتون لكن الحد الادنى فيهم انهم ان شاء الله لن يضلوا الحد الادنى فيهم وبالتالي انت ماشي بهذا التفريع لو تخيلت هذا التركيب هتقدر بقى تطبق كل ما قيل في في هذا الموضوع الموضوع السبل والسبيل وال طيب في ايه هتوضح لك المعنى ده بوضوح يعني طبعا ما مختلفش كتير في موضوع حب المال بواحد والاولاد بعشرة 10 وكده لان الاخلاق بواحد يعني ال الترتيب ده اللي انا عايز اقوله ان انت تقدر توصل بكل دول الى واحد يعني انت تقدر توصل بحب المال وحب الاولاد وحب الجه الى واحد بقينا اعتبرنا ان حب المال هنا يعني فضيلة وليس نقصا لان حب المال مسألة وهو ده اللي أنا كنت عايز اعترض عليه بقى اللي عايز اقوله ان حب المال هنا بيحمل على محملين يعني ربنا سبحانه في ذم حب لا تحبون المال حبا جام في ذم حب المال وفي آية قال المال والبنون زينة الحاتلونية فهي فيها ميزان فيها ضابط فما تقول ان حب المال بعشرة على اطلاقه وما تقدرش تقول حب الاولاد بعشرة بمية على اطلاقه لانما الحب هنا مشروط بشروط وضابط والانتقال من مرحلة لمرحلة جوه حتى المراحل الصغيرة دي دي مسألة لها اعتبارها ولها حسابها وتؤثر تأثيرا شديدا بالغا في انتقال الانسان من السبيل من السبل الى السبيل ومن السبيل الى الصلاة سلبا وإيجابا يبقى يبقى المساله فيها فيها يعني ساعه كبيره جدا فيها ضوابط كتير جدا فيها اتساع كبير جدا لابد علشان نفهمها كويس احنا ناخد المثال اللي انا ان شاء الله اسوقه لك الان وهو قول الحق سبحانه وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله طيب تقول لي هو ليه قال ان هذا صراطي مستقيم لما ان الصراط ده انت اقتلي درجة عالية وسافة كبيرة ومرحلة متقدمة اقول لك لانه في الايات اللي قبليها دلنا على السبل والسبيل تقول لي ازاي اقول لك بقى شوف الاية تماشية ازاي كده من صورة الانعام قلت تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم قال تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا قال تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك والساق به لعلكم تعقلوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيلة والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا ذلك موصاق به لعلكم تذكرون وأن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاق به لعلكم تتقون يبقى هو سبحانه وتعالى بدأ بتوضيح السبل اللي انت لو سلكتها تسلك الى الله سبحانه وتعالى شاء الله. اللي هي عددها لنا دي ثم جمع دول بقى في إيه؟ في ألا تشركوا به شيئا يعني ألا تشركوا به شيئا دي هي البداية اللي بدأ بيها وهي تشير إلي إن ده السبيل العظيم دونه وكل شيء أو ينبني عليه كل شيء والبقى سبل للوصول لهذا فإذا وصلت لهذا السبيل صار عليك بقى أن تنتقل من السبيل بعد الانتقال من السبل المتعددة إلى أن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه هنا بيكلم ناس وصلوا المرحلة إيه؟ مرحلة السبيل. لما كان بيكلم الناس يقولهم لما كان بيقولهم في سورة المائدة يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام يبقى كان سبحانه وتعالى بيوجهك التوجيه الابتدائي. البد... سبل السلام ربنا بيهديك إليها عشان تسلك فيها. يبقى دائماً في المراحل الأولى. فإذا وصلت إلى السبيل تعنقت أنت في المرحلة وازدت قربا من الله سبحانه وتعالى. فإذا انتقلت إلى الصراط كان ذلك هو الفوز العظيم وكان ذلك هو الايه هو الدرجة الأعلى والهداية الأعظم طيب هو لما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل خلي بالك بأكرة ولا تتبعوا السبل السبل هنا اللي هي ايه يعني كما أن هناك سبل للخير هناك سبل أيضا للشر والضلق يعني كما فيه كما أن هناك في عمل صالح في الصدقة مثلا فيقابلها مثلا السرقة يقابلها مثلا الظلم يقابلها مثلا أكل أموال الناس بالباطل يقابل يقابلها أكل اليتامى كامل مثلاً يقابلها الربا فدي سبل الشر فهنا ولا تتبع السبل هنا السبل سبل الشر طيب سبل الشر دي هل تصرفك عن السراط اللي ربنا أمر به ربنا قال وأن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه المفروض يقول ايه؟ ولا تتبعوا السبل لأنها تتفرق بكم عن صراطي لكن ما قالش كده قال تتفرق بكم تتفرق بكم عن ايه؟ عن سبيله ما قالش عن صراطي مع انه قال في الاول وان هذا صراطي خلي بالك بقى لازم تكونوا متابعيني كويس جدا يا جماعة عشان عشان نكمل تكونوا يعني تكون بتبعيني كويس قوي قوي تكون مركزين معايا كويس جدا عايب تاني الحتة دي عشان ندخل المدخل ده ولا الامور واضحة مش عارف في ناس كده بطلت تع... بطل التعلق فمش عارف حاس كده الامور مش واضحة كويس طيب جميل يبقى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لو انت اتبعت سبل الضلال تتفرق بيك يبقى انت كنت فيها يبقى السبل دي انت دخلت جوه هذه السبل تتفرق بيك يعني ايه تشتتك في كل اتجاه يعني يعني تخرجك منين من الصراط اللي أنت اوبرت إنك تتبعوه لا ده انت لسه ما دخلتش الصراط ليه بقى لان هو بيقول ايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يبقى الامر هنا للناس دخلوا الصراط ولا لسه ما دخلوش اتبعوه ولا لسه ما اتبعوش لسه ما اتبعوش لسه الصراط ما اتبعوش لسه الصراط يبقى هما فين اللي قبل الصراط على طول إيه؟ المفروض والله تعالى أعلى وأعلى منه السبيل نعم نعم إنه هو السبيل فيبقى هم فين؟ هم على السبيل لذلك لما قال فتفرق بكم عن ما قالش السراطي بقى قال عن سبيله لأنهم لم يصلوا السراط وفيها معنى مهم جدا جدا إن هذه السبل الشريرة أو سبل الشر أو سبل سبل الضلال إنها ليست فقط تضل الإنسان عن الصراط ولا تعرفه ذلك السراب إنما هي تضله أيضاً عن السبيل يعني تصرفه عن السبيل وده من خطورة هذه الايه؟ السبل والأبوال ربي سبحانه وتعالى أن ينوه على شدة خطورة هذه السبل سبل الضلال لدرجة إنه هو قال إنها بتصرف عن السبيل مش بس بتصرف عن السراب لا ده بتصرف عن السبيل كمان الذي هو إيه أدنى مرحلة من إيه من السراب والله تعالى أعلى وأعلى المسألة دي مفهومة تفاهمت يعني جميل الحمد لله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل تعال شو بقى سيدنا موسى فاهم ايه وهو بيقول الكلام يعني بعد لما شرحته لك ده هتفهم بقى كلام سيدنا موسى سيدنا موسى بيتكلم ايه كلام كده بيقول اي كلام ولا هو فاهم كل كلمة بيقولها من ربنا سبحانه وتعالى يعني هو لما بيقول كده يعني بيقول كلمة وخلاص كده زي ما انا تيجي على لساني كده اقوم قايل عسى رب ان يهديني سواء السبيل واقولها كده وانا حاسس ان السبيل دي كلمه حلوة وان سواء دي كلمه احلى وانهم الاثنين مع بعض كده يعني يعني ربنا يوفقني ولا هو فاهم كل كلمة بيقولها وعارف معنى كل كلمة بيقولها ويقصد الى كل حرف هو بيقوله مش كده يبقى انت كده بتعرف سيدنا موسى بيتكلم ازاي الكلمه اللي بيقولها محسوبة عشان كده كنت بقولك لك دايما ان كل كلمه عن الله سبحانه وتعالى لابد انك تقف امامها بأنه, بانه ده كلام الله عز وجل وكلام الانبياء لا يكون كده عن الهوى انما يكون كلام هو وحي من الله سبحانه وتعالى عسى ربي ان يهديني سواء السبيل هو هنا اتكلم عن السبيل ليه ما اتكلمش عن السراط ليه لان سيدنا موسى في المرحلة دي كان بينتقد من السبل الى السبيل وكان سيدنا موسى يريد معنين مهمين جدا متداخلين هو واقف في الطريق اللي يؤدي الى مدين فعنده طريقين في ذهنه الطريق الاول هو الطريق المادي اللي هيمشي فيه عشان يوصل للمدينة يبقى عنده طريق فعلا مباشر حقيقي اطلق على السبيل وعنده السبيل اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي المعنوي او السبيل العام فقصد الى الاثنين بمعنى واحد يعني يا رب سبحانه وتعالى يا رب يا رب السبيل الذي انا بصدده الان على المستوى المادي والمعنوي ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يقربني ويهديني اليه يبه هو قصد ان ربنا يوصله للطريق اللي يوديه المكان اللي يكون فيه امن وفي خير له وفي نفس الوقت ان ده ييسر له حتى يدرك السبيل ويكون على سبيل الله المستقيم مما يجعله على الصراط يبه هما دول معنين سيدنا موسى أرادهم معا طيب لما يقول سواء سواء قلنا انه وسط وسط السبيل دايما اللي هو وسط الطريق ده اعدله دايما وسط الطريق كده طريق السفر تجد ان وسطه هو اعدله ليه لانك في الوسط شايف الجانب الايمن والجانب الاسر بوضوح فانت فاهم كويس جدا كل ابعاد السبيل اللي انت ماشي فيه وبالتالي موضوع ان يفاجأك شيء او ان يأتي شيء لم يعمل له حساب امر مستبعد وان حدث فانت تستطيع ان شاء الله ان تتطبره بامر الله وتتعامل معه فيبقى وسط السبيل أو وسط السراء هو اعدل ما فيه هو اعدل ما فيه لذلك تعالى على المستوى حتى العام رب سبحانه تعالى يقول لنا وكذلك جعلناكم امة وسطة هذا التوسط هو العدل التوسط ده هو العدل يعني انت بتعدل في كل شيء وتتوسط كل شيء بين الافراط والتفريط بين الغلو والترك ومن أمثلة هذا العدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أمثلة الوسطية دي يعني. النبي صلى الله عليه وسلم بوجد رجل جالس في الشمس فجزء منه رأسه في الشمس وبقية جسمه في الظل فقال اجلس في الشمس أو اجلس في الظل يعني يتجلس كلك كده على بعضك في الشمس يا كلك على بعضك فين في الظل وده من العدل حتى في جسم الإنسان ودي الوسطية لا الوسطية مش أنك تمسك العاصمة من الوسط لا ليست الوسطية أن تمسك العاصمة من الوسط يا أختي لا ده مش معناها كلمة تمسك العاصمة من الوسط دي من الأم اللي أنا ما بحبهاش ليه لأن دي معناها ما تاخدش موقف يعني يعني لا تزعل ده ولا تزعل ده ما تاخدش موقف وده كلام غلط تماما يعني إنما الحق في المسألة إن أنت تأخذ جانب الحق مهما كان هذا الحق وأن تقول الحق ولو على نفسك يا الذين آمنوا كونوا قوامون بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أول بهم فالله أولى بهم وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير آسف فلا تتبعوا الهوى أن تعديلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعديلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير نعم ليست ليس, ليس مسك العصر من النصف او من المنتصف او من الوسط هذا هو العدل اطلاقا, إطلاقاً. لانها بيقصد بها بيرد بذلك امر الخطأ تماما هو ان انت ترضي الاطراف جميعا وده كلام مش صحيح اطلاقا الصح ان انت تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتعلم جيدا ويقينة تتعلم اين امر الله ثم تقف بكل طاقة وبكل قوة الى جانب امر الله سبحانه وتعالى ابى من ابى وشاء من شاء عفو الله عنا جميعا طيب من العدل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسان آآ يعني آآ يرتدي في قدميه نعلا واحدا يعني لا يرتدي نعلين بل يرتدي نعلا واحدا في احدى قدميه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انعلهما جميعا او اخلعهما جميعا انعلهما يعني البس الاثنين او اخلعهما يعني اخلع الاثنين نعم ليه؟, ليه, ليه للعدل للعدل حتى في جسم الانسان للعدل حتى في جسم الانسان وهو دي الوسطية اي ان وسط كل شيء هو اعدل ما فيه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن اسوأ ما في النار قال سواء الجحيم قال سواء الجحيم يعني وسط الجحيم وهو اكثر مكان تسعر فيه النار اكثر من كانوا صافيين ده فلذلك سواء, سواء السبيل هو اعدل السبيل على الجانبين المادي والمعنوي طيب هو لما يقول اهدني سواء السبيل هو يعلم انه على السبيل ولكن لما بما انه يعلم انه على السبيل طب هو يهدني سواء السبيل اصل هو لم يقل ايه اهدني الى سواء السبيل خلي بالك بقى ايه؟ دي نقطة برضو مهمة جدا لغوية انك تقول اهدني الى سواء السبيل او اهدني لسواء السبيل يعني بينك تعد الفعل باللام او بإلام او تقول اهدني سواء السبيل زي ما قال سيدنا موسى دي فيه خرق كبير جدا بين الثلاثة معلش يمكن الدرس النهاردة تقيل شوية لكنه انا اعتقد الحاجات دي مهمة جدا وهتفتح لنا إن شاء الله تسهل لنا بعد كده إن شاء الله في قرآن انفرقناه وقرآن انفرقناه إن شاء الله لأن إحنا لما نيجي نتعامل مع آيات كده إن شاء الله بعد فترة طويلة ربنا يديه كل الصحة والعمر وإينا إن إحنا إن شاء الله بعد كده هيبقى فهم القرآن أسهل علينا من الأيام دي لأن إحنا نكون يعني وضعنا يعني يعني قواعد وأسس لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل و وإياكم يكرم يبقى احنا هنقول ايه الفرق بين اهدنا الى سواء السرط اهدنا الى ليه سواء السبيل اهدنا سواء السبيل على طول وإياكم جزء طيب الفرق ايه ان فعل اهدنا يتعدى بإله ويتعدى باللام ويتعدى بنفسه بدون اي حروف جر لو قلت اهدني الى سواء السبيل او اهدني الى السبيل او اهدني الى الطريق ده معنى ان انت مش في الطريق اصلا وانك ما تعرفش الطريق فين فربنا سبحانه وتعالى انت بتسال اللي بتسأله او بتسال سبحانه ان يعرفك اين الطريق لا لما تقول ايه اهدني الى الطريق ولو قلت اهدني للطريق يبقى أنت بتقصد الغاية يعني كأنك بتقول له إيه اهدني أين الطريق لكي أصل في الطريق ده للهدف اللي أنا أريده يبقى أنت بترمي إلى الغاية من من وصولك لهذا الطريق يعني أنت عايز تروح كأنه سألك يعني طب أنت عايز تروح الطريق ليه لماذا فأنت قلت لأني أريده منه كذا وكذا فكأن كل ده اختصرته هذه اللام اهدني للطريق يبقى اللام للغاية وإلى للوسيلة وفي الحالتين انت بر الصراط أو بر السبيل في الخارج لكن لو قلت اهدني الصوت في حاجة مش واضح في تقطيع في الصوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت واضح تمام يبقى احنا مش عارف سمعته اللي فات ولا لا طيب اقوله تاني اهدني الى الطريق معنى كده ان انت بره الطريق وتريد ان تعلم اين الطريق ولو قلت اهديني للطريق يبقى انت بر الطريق برضو انت ايضا خارج الطريق ولكنك حين قلت للطريق فكأنك تريد ان تعلم اين الطريق ثم انت توضح ان لك غاية في هذا الطريق تريد الوصول اليه يبقى انت افسحت عن كل هذا حينما قلت للطريق اما قولك اما قولك اهديني الطريق فده معناه ان انت جوة الطريق انت على الطريق ولكنك تريد عليه ثباتا وعلما وزيادة او تريد منه ان تصل به الى الغاية المرجوة منه يبقى دي فروق ثلاثة واضحة جدا بين الثلاث اشياء عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم لم يقل اهدنا الى الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط يعني الجميع داخل هذا الصراط يعني داخل هذا الصراط ودخلهم هذا الصراط معناه السؤال الله سبحانه وتعالى ان يثبتهم عليه ويعرفهم به ويزيدهم تقوى وإيمان على هذا الصراط وتفصيل هذا السرط ما هو هذا السرط؟ قال الله سبحانه وتعالى سرط الذين أنعمت عليهم ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ في قول سبحانه وتعالى ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هم دول أصحاب هذا السرط نهج حياتهم نهج حياتهم هو ده سرط نهج حياة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من تهجوه في حياتهم هذا هو الصراط المستقيم. يبقى لما سيدنا موسى قال يهديني سواء السبيل وهو يعلم أنه على الصراط ويريد ثباتا على هذا الصراط وزيادة من الله فيه طيب ظن سيدنا موسى أنه على السبيل ماذا يعني يعني علما له بهذا السبيل مش يعني ان هو يعني بيسني على نفسه لا هو معناه معناه انه يعلم ما هو السبيل يعني يعلم عن الله سبحانه وتعالى ما هو السبيل ده بالعكس كمان ده هو علم انه على السبيل ده معناه انه يعلم بامر الله سبحانه وتعالى وكونه يريد ثباتا عليه أنه يريد لحاقا بأهل هذا السبيل ففيه بعض سوء الظلم بالنفس بل هو يظن سوءا في نفسه فيعتقد في قرارة نفسه أنه بحاجة لمرحلة السبيل لهذه المرحلة بحاجة لثبات على هذا السبيل وزيادة في هذا السبيل فأعتقد أنه يحمل سوء الظن بالنفس اكثر مما يحمل اي شيء اخر اسا ربي ان يهديني سواء السبيل يقال حقول لك على حاجة تخفف عنك بقى شوية ضغط الدرس النهاردة يقال بعض الحاجات اللي قيلت يعني مع لهاش دليل, دليل بس انا اقول لك من بابلس الناس كده والطرفيه يعني يعني تغيير الجو النفسي اللي احنا عايشين فيه يقال يعني انه ظهر لسيدنا موسى ثلاث طرق فاخذ في الوسطى يعني مشي في الطريق اللي في الوسط واخذ طالبه في الاخريين يعني اللي بيجروا وراه وبيتعقبوا خدوا الطريقين اللي الشمال واليمين فالقول ده بعض العلماء قالوا فيه ايه قالوا ازاي ياخدوا الطريق اللي في الوسط مع ان المستخفي او اللي اللي هو هربان عادة لا يسلك الطريق الواضحة الوسطى انما يسلك الطرق الفرعية الملتوية حتى لا يظهر امام الناس قالوا كده وده كلام وجيه الحقيقة فرد على ذلك يعني بعض العلماء ردوا على ذلك فقالوا ايه قالوا ثقة موسى في استجابة الله سبحانه وتعالى لقوله عسى ربي ان يهديني سواء السبيل جعلته يقبل على الله سبحانه وتعالى وينسى مكر الخلق وينسى مكر الخلق او عتعمل كده اوعى تعمل كده يعني دي دي من الحاجات الخاصه جدا بخواص الناس يعني دي خاصة بخواص الناس اذا علمت في نفسك توفيقا خاصا من الله سبحانه وتعالى ودي مساله شؤون الانسان بينه بينه حتى ان الاسباب العاديه تتداعى امام توفيق الله لك فذلك شأنك أما الأصل في المسألة فأنك تأخذ بالسبب الواضح الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وتتوكل على الله داعيا لله سبحانه وتعالى الأصل في المسألة بالنسبة للعموم وللناس هناك استثناءات لا أقول لا هناك استثناءات للخلص الأصفياء من عباد الله سبحانه وتعالى للخلص الأصفياء من عباد الله سبحانه وتعالى وهذه لا تنطبق عليهم القواعد العادية للناس نعم وهذه لا تنطبق عليهم علي الناس أدعو الله أن نكون جميعا إن شاء الله منهم يا رب ولكن يعني ذلك مشروط مشروط بالورع بالورع يعني مشروط بالقلب السليم والورع وأنك لا ترى في كل موقف إلا أمر الله سبحانه وتعالى يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلمه تسليمه هكذا العمر إنك حتى الشجار اللي بيحصل بينك وبين أخوك لازم تنظر أين أمر الله فيه مش كده بس وتحكم هذا الأمر ويكون هو الفيصل بينك وبينه وتحكم هذا الأمر ثم لا تجد في نفسك حرجا مما قضى الله به ثم تسلم تسليم يعني هم ثلاث مراحل هم كل ما كان الإنسان قريب من هذه المراحل كل مكان الورع في نفسه أكبر وكل مكان من هؤلاء الخلص الأصفياء الذين نتكلم عنه ويقولون أن موسى بقى ثمان ليال لا يطعم إلا ورق الشجر في هذا في هذا السيف وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه أن موسى عليه السلام لم يصل حتى سقط خف قدميه، وروي أنه عليه السلام أخذ يمشي من غير معرفة يعني كنتش كنتش عارف طريق فين، فهداه جبريل عرض له جبريل عليه السلام، فهداه إلى مدين يعني عرض له جبريل، فقال له مديّن منها هنا، فاتجه إليها. ده دا مروي عن عن سيدنا سعيد بن جبير، وماروي عن عن سيد عن السديع رضي الله عنه أنه عليه السلام أخذ في بنيات الطريق يعني خد الطريق بعد الدعاء خد الطريق وتوكل على الله فعرض له وجاء له ملك على فرس، ملك من الملائكة على فرس بيده عنزة يعني بيده عنزة فلما رأوه موسى عليه السلام سجد له سجد لهذا الرجل لهذا الملك من الفرق من الخوف يعني يعني أول ما شافه من الخوف سجد فقال الملك لا تسجد لا تسجد لي ولكن اتبعني فتبعه موسى وانطلق حتى انتهى به الى مدين كل هذه الروايات لا ادلة عليها صحيحة يعتمد عليها ولكنها اقوال لبعض العلماء اردت بها يعني ان انا اخفف من واقع كلمات الدرس ومن من واقع المعلومات المكثفة التي القيتها عليكم اليوم هانا توقف نعم انا لسه كنت تقول هانا توقف قبل ما انت تقولي <تصفيق> انا توقف هنا ان شاء الله و يعني ان كان في اي تعليق على هذه الايه وهذا ال... وهذا الكلام فان شاء الله نقبل الاسئله فيها ونحاول نرد عليها بقدر ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى الى ذلك اسال الله ان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ولكن الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب ان شاء الله اللقاء القادم باذن الله يكون في الايه التي تلي ذلك ما لم يجد جديد يعني احنا بننتقل احنا مش مرتبين في هذه الايات حتى اذا عرض عرض خلال الاسبوع ورأيت ان هناك من الايات او من الاحداث ما يستلزم ان احنا ننتقل الى اية اخرى في مكان اخر بموضع اخر نبينها لملازمتها للاحداث وتناسبها معه فنأخذها باذن الله في وقتها الصحيح حتى لا يضيع فرصة التوقيت المناسب لكن ان شاء الله احنا على موعد باذن الله وقدر مع قوله تعالى ولما توجهت القائمة قال عسى ربي ان يهديني سواء السبي ولما ورد ما امري ان اجعل من الناس يسقون لي الايا ان شاء الله بتاعه الدرس القادم باذن الله لي جاره طلبت مني ان اسالك زوجها توف توفي توفيا شهر فجاء ويسال عن الاب صغير فيه ورم راسه لحجرسه مع على السفر بالخارج للعلاج والمبيت هناك بالنسبة للعدة أربعة أشهرين وعشرة أربعة أشهرين وعشرة تسأل عن العدة ولادها الصغير فيه فيه ورند رأسي نعم يجوز يجوز إذا كان ما دام في امر طارئ الضرورات تبيح المحظورات هي لا يجوز لها في الوقت العادي انها تخرج لذلك لكن في حالة ان الولد ليس له غيرها وانه يعني يعاني من مرض شفاه الله وشفا كل مسلم يا رب وعجل له بالشفاء ان شاء الله فلا بأس انها تسافر مع ابنها ان شاء الله والمبيت هناك مسافه بايده لا حرج ان شاء الله لا حرج ان شاء الله وما جعل عليكم في الدين من حرج ومجال عليكم في الديني من حاجه والله الاخر عندما توفي سميره فضي خلال من الاطباء العنايه المركزه كانوا هذول يعني والله يعني اسال الله الهداية والثبات يعني لكن طبعاً ليس هذا من الصبر في شيء، ليس هذا من الصبر في شيء، يعني يعني إن شاء الله هي تتوب تطوبى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تأخذ في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وأصل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وأن يعينها وأن يشفي لها ولدها يا رب شفاءاً عاجلاً لا يغادر سقماً أبداً، يعني هي تتسلح بقى بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجع الورجوع صحيحاً إن شاء الله. وتتابع ولا بأس إن هي تدخل مع مع كنا في هذه الغرفة المباركة وتستمتع بآيات الله وتستمتع بحفظ القرآن ودروس الأئمة الفضلاء ويعني أعتقد يعني أعتقد إن إن شاء الله ده يكون سبيل عظيم جدا جدا جدا لالهدا وعلىها أن تلتزم بالدعاء عسى ربي أن يهديني سواء السبيل اسال الله ان يفيدك دائما من كل ما تسمعين وأن يجعل سبيلك وصراطك إلى الجنة بإذن الله هي أمية والله يعني أنا أغبط الأميين أحيانا لأن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلع عليهم ويزكيهم الكتاب هذا ما أرسل وهذا النبي ما أرسل إلا فكونها من الأميين هذا يعني ليس ليس بنقية ولكن عليها أن تتعلم إن شاء الله القراءة والكتابة وتتعلم كيف تقرأ القرآن وكيف يعني تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله إن اجتهدت في ذلك وأخلصت النوايا فإن الله سبحانه وتعالى يعينها على ذلك خير إعانة بإذن الله لكن هي تبشر بهذه الأمية يعني يعني أنها من أمة الأميين أتدرين من هم الأميون إنهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم خير خلق الله سبحانه وتعالى. يا من من أقل القرابات إلى الله سبحانه وتعالى هو يعني تعليم البنت أو تعليم الأم هو بيديهم بدايةهم إلى إلى الحق. وربصه تعالى قال ذلك يا الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة كل إنسان عليه أن يقود أباه ويقود أمه إلى الحق ولكن برفق ولين ورحمة وعدالة وهو مسؤول عن أبنائه وتنشئة هؤلاء الأبناء وقيمتهما على الدين والخير وهذه مسؤولية مباشرة يسألون عليها أمام الله سبحانه وتعالى يوم مرقية الخوف الشديد يعني يعني رضي عليه على هذا مسألة الخوف الشديد في أي وقت ليلا أو نهارا آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى في أي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون على الإنسان أن يؤمن بالله ولا يلبس إيمانه بظلم لا يلبس أي ظلم بقى هو ظلم في الآية الشركة لكن أي ظلم يعني أي ظلم انت هتلبس به هذا الايمان هذا الظلم سينقص من قدر الامن الذي تنعم به وبالتالي الانسان اللي يخاف خوف شديد جدا عنده قدر من عدم الامن ناشئ من ظلم ما ناشئ من ظلم ما ناشئ من ظلم ما يبقى لابد ان يدفع عنه هذا الظلم ويصرف عنه هذا الظلم ان شاء الله اه هل هناك مراجع او كتب مراجع هذه المعاني نعم يعني حاجات كثيرة يعني في تفسير للامام الفاضل ابن عطيه تفسير ابو السعود كتب الدكتور فاضل السمرائي روح المعاني للامام الالوسي التفسير الامام الرازي هي الكتب دي من من امهات الكتب ومن ومن حاجات اللي بتحوي اشياء كثيرة جدا يعني إنما أنا يعني أنصح كل من يريد أن يستمتع بهذه المعاني أن يتأمل في اللغة العرب يعني أن ينظر في اللغة يحاول يتعلم اللغة ويحاول يتعلم مفردات هذه اللغة ثم عليه أن يستعين بهذه الكتب من الأمهات وأقول لك على حاجة بقى يعني باب عظيم جدا جدا من أبواب العلم هو تقوى الله سبحانه وتعالى والله إن اتقيت الله فيما تعلم علمك الله علم ما لم تعلم يعني انا هقول لك على حاجة جميلة اوي اوي اللي... انت عارف ان في بعض الناس اللي كانوا بيبتهدوا في كتاب الله سبحانه وتعالى على بصيرة يعني ب... اولي لازم تعرف قاعدة مهمة جدا بتنسى اشتر حياتك ايه القاعدة دي ان كل ما خالف اقوال السلف الصالح من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين من الأجلاء أفضل العلماء كل ما خالفه من معاني هي مرضودة ومرفوضة على وجه القطع يعني لابد إذا, إذا يعني إذا الإنسان تأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى واستعان بالكتب المأثورة والمعروفة والمشهود لها من قبل العلماء فلا بد أن أجي قول يصدر يكون موافقا لكلام السلف رضي الله عنهم وأرضائهم. وما خالف هذه الأقوال فيضرب به عرض الحائط ولا يلتفت إليه أبدا كائنا من كان قائله الحقيقة أنه أنه موضوع صلاح القلب وإصلاح القلب وترك الظلم ده من الأشياء التي يفتح الله بها سبحانه وتعالى على الناس في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى أنت تعلم أن بعض العلماء الأدلاء كانوا يرون تفسير الآيات في منامه أنا أذكر لك وقعة أذكر لكم مواقع حدثت لأخي من الأخوة أنا أعلمه لأن إن شاء الله أحسبه على خير ولا أزكيه على الله سبحانه وتعالى والله حسينه في يوم من الأيام عرضت لنا آية احترنا في تفسيرها رغم أقوال العلماء الكثيرة جدا فيها وهي آية وإذ قال إبراهيم مربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فاحترنا كيف يقول ولكن ليطمئن قلبي ولم يكن إبراهيم مطمئن القلب ساكن الإيمان خميق الإسلام واللجء إلى الله فالآية دي حقيقة يعني أرهقتنا كثيرا وحرنا فيها برغم أقوال العلماء فيها فهذا الأخ بات ليلة من الليالي في أيام ما كنا نتكلم في هذه الآية فرأى أن في منامه أن صوتا من السماء من قبل الله سبحانه وتعالى يكلمه في هذه الآية فقال له فيها ولكن ليطمئن قلبي على مكانتي عنده فإن أطلعني على كيفية إحيائه الموت فقد علمت أن لي مكانة عند ربي وقدرا عنده وإن لم يطلعني فليغف علي الله فكان هذا من مما يعني أعتبره يعني طبعا نحن لا نحمل معاني على على رؤية أو على رؤى إطلاقا ولكن هذا كلام يستأنس به وفيه بشرة هذا الأخ يعني وبنقول أنه هو يعني من اتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بفهم القرآن مقام سيدنا السلامين ويسألونا في المسجد وبجانبه مقابر الصلاة في المسجد الباطلة أترضى وقال لي أنني سلفية قلت أتشرفة لحي إسلامي نعم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر صلاة ممنوع ومنهي عنها كل كبار البلد لأنا نظلمه في هذه نعم برفق برفق ولين وال ال ال الأمر الأول في في هذه المسألة أمر الأول في هذه المسألة هو التعليم يعني ما يدفع الإنسان لمثل هذه الأمور هو الجهل بأمر الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالجهل من أكبر الآفات التي تؤدي لهذه التصرفات وهذه الأفعال وهذه الكيفية في اللباس فعليك أن تبدأ بالتعليم بالتعليم، والتعليم المتدرج البسيط السهل المرتبط بالقراءن والأدلة الوضحة الصريحة التي لا تخضع للهوى ولا تخضع للتشويش ولا الشبهات ده أمر إن شاء الله ربنا يجعل فيه خير بإذن الله اذا وصلنا الى جميع من الذين يستمعون قوله فاتبعوا الاحسنات ولتذندهم الله اليكم والارضات اللهم اقصلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تولغنا به جنات ومن اليقين ما تنوي علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله اسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله وارثا منا واجعله سائنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أستودعكم الله إن شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبعنا في خير فاركزكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين الله تعالى أعلى وأعلى